ثلة من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضونة متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة من ما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاءا بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلّا قِلَّة سَلَامٍ سَلَامَة وَأَصْحَابُ الْيَمِينِ مَا أَصْحَابُ الْيَمِينِ فِي سِجْرٍ مَخْضُودٍ وَطَلْحٍ مَضْضُودٍ وَظِلٍّ مَمْدُودٍ وَمَا إِمْ مَسْكُوبٍ وَفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ لَا مَقْطُوعَةٍ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 أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموه وحميمه وظلمه يحمون.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 لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضال يذبون لا آكلون من شجر من زقون فملئون منها البطن فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلو لا تصدقون أفرأيتم ما تؤمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون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 الماء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرعيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشأ أجعلناه أجاً فلو لا تشكرون أفرأيتم النار التي ترون أنتم أن شئتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكروه ومتاع المقوين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 تزيل من رب العالمين، أف بهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم قب أنكم تكذبون، فلولا لا إذا بلغت الحلقون وأنتم حين إذن تظرون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون.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 وَأَمَّا إِن كَانَ مِن أَصْحَابِ الْيَمِينِ فَسَلَامٌ لَّكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَمِينِ وَأَمَّا إِن كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَنُزُلُهُ مِنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ إن هذا له حق يقين فسبح باسم ربك العظيم